اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 دَيْن فضّو ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل